قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون اتبعكم <تصفيق> الغالبين